الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين سبق له كلام بما تيسر من تفسير قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى أمن إلى قوله لعلهم يتذكرون وبينا شيئا من فوائدها انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وبينا أن من فوائد العافة الكريمة أن المرأة لا تزوج نفسها وأنه لا يزوجها إلا وليها وأن النكاح بلا ولي فاسد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا دول وهنا نقف لنوجه نصيحة إلى الأولياء الذين جعلهم الله تعالى أولياء على بناتهم أو أخواتهم أو من لهم ولات من لهم ولات عليها، وحذر الأولياء من الخيانة في أمانتهم، فإن بعض الأولياء يتحكم في تزويج ابنته أو أخته أو من له ولات عليها حتى لا يزوجها. إلا من أعطاه أكثر من المال ولا يهمه أن يكون صالحاً أو غير صالح ولا أن يكون حسن الأخلاق أم سيء الأخلاق وربما يخطبها من هو مستقيم في دينه مستقيم في خلقه ولكنه لا يعطيه شيء من المال فيما تزويجه مع رغبة المرأة فيه وهذا لا شك أنه محرم عليه وفي هذه الحال يجوز للمرأة أن تطلب من الولي الآخر الذي يليه أن يزوجها فمثلا إذا قدرنا أن أخاها الشقيق أبى أن يزوجها من خطبها وهو قفء مرضي في دين وخلقه فلتطلب من أخيها من أبيها أن يزوجها فإن أبى كما هي عادة الكثير من الناس تأخذهم حمية جاهلية فلا يتدخلون في هذه المسائل فإن لها أن تتصل بالحاكم أي بالقاضي وتطلب منه ذلك والحاكم في هذه الحال يجب عليه أن ينظر في الأمر وأن لا يهمه أحد إلا أداء الأمانة في هذه المرأة وما أكثر النساء التي يشكين من هذه الحال من عضل أوليائهم أن يزوجوهن من يردادينه وخلقه كما أن بعض الأولياء يقول الأمانة على عكس من ذلك بمعنى أنه يزوج ابنته أو أخته أو من له ويات عليها يزوجها من لا يرادينه وخلقه لأنه أعطاه مالا أكثر ولا يبالي بالأمانة التي حملها وهذا أيضا لا شك أنه محرم وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقول الله والرسول وتقول أماناتكم وأنتم تعلمون وَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فالحاصل أنه يجب على الولي أن يستقي الله فيمن والله الله عليهم وأن يزوج الخاطب إذا كان كفئا في دينه وخلقه ورضية المرأة وأن وأن لا يزوج الخاطب إذا لم يكن مرضيا في دينه وخلقه ولكن إذا قال قال لو أن المرأة رضيت بذلك أي لمن كان غير مرضي في دينه وخلقه ولكن لم يصل إلى حد الكفر فهل يزوجها؟ نقول لا يزوجها حتى لو رضيه حتى لو ألحق فلا يزوجها لأنه وإن رضيت الآن وهو سيء الخلق أو سيء الدين فإنه ربما تحصل مشاكل كثيرة يتعب بها تتعب بها هي في المستقبل ويتعب بها أيضا وليها وربما لا يحصل الفكاة من هذا الرجل السيء الخلق أو السيء الدين إلا ببذل أموال كثيرة ترهقهم ويذهبون يستدين من الناس فالمهم أن الإنسان الذي وله الله على امرأة يجب أن يؤدي الأمانة سلبا وإيجابا بمعنى أن يزوجها من يرابينه وخلقه وأن يمعها من التزوج بمن لا لا يرابينه ولا خلقه وأن يتقي الله تعالى في ذلك ومن فائد العيات الكريمة أن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك وبناء على ذلك نقول في مسأة العمالة الآن نقول إن الأولى أن يجلب للعمل للعمل عنده من كان مسلما فإنه خير من المشرك ولو أعجبك المشرك نعم لو فرر أن رجلا محسنا يقول أنا أجلب عاملا كافرا للخدمة في البيت أو قيادة السيارة وأجلب إلى الله عز وجل لأن الله يهدي إذا علم الله تعالى من نيتها أن هذا هو الغرض فإنه قد جعنه على ذلك. لكن إذا كان مجرد العمل، فنقول اختر المسلم. فإن الله تعالى يقول لعبد المؤمن خير مسلم ولو أعجبكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن الكفار يدعون إلى النار. سواء كان يدعون بالقول، فيدعون الناس إلى الكفر. كما يفعل في دعو كما يفعله الدعاة النصارى الذين يدعون إلى النصرانية أو كان ذلك عن طريق الفعل لأن الكافر إذا بقى على كفره فقد يأتر به السدج من المسلمين ويقولون إنه لا فرق بين دين الكتاب ودين المسلمين وهذا خطأ عظيم جدا فمن يدعي أن أهدا الكتاب اليوم على دين صحيح مرضي عند الله فإنه كافر لأنه مكذب لقول الله تعبى. تبارك وتعالى وما يرتقي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه ولا يوجد أي حال من الأحوال أن نعتقد مساوات المسلم اليهودي والنصراني في الدين أبدا اليهودي والنصراني بعد أن بعه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بينهم وبين غيرهم من الكفار فرق إلا في بعض المسائل التي رخص فيها الشرع كحل النساء وحل المذكة وأخذ الجزية وإن كان القرور الراجح أن أخذ الجزية جائز من اليهود والنصارى وغيرهم فعلى كل حال أهم شيء أن نعتقد أن الأديان لا يمكن أن تتفق لا يمكن أن يوجد دين كفر مع دين الإسلام أبدا فما دى بعد الحق إلا الظلال ولا شك أن نادي الإسلام هو الحق فإذن ما سواه هو الظلال ولا يجوز اعتقاد أنه هدى في أي حال من الأحوال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يدعو عبادة إلى, المغفرة والجنة. إلى الجنة والمغفرة يقول الله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وهذا كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام فالله تعالى يدعو العباد لما فيه منفعته في الدنيا والآخرة لا لينتفع بهم هو كما قال الله تعالى يا عبادي في الحديث القدس يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرني فتضروني ولن تبلغ, تبلغ نفعي فتنفعوني فالطاعة يعني طاعة الله عز وجل هي مصرحة العبد ومنفعة الله وهي من نعمة الله عليه ولهذا قالوا الله يدعو إلى الجنة والمغفرة في بإذنه ومن فائد الآية الكريمة إثبات جنة وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأولياء المتقين وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يمكن الإنسانا يتصور في الدنيا حقيقة نعيم الآخرة أبدا وإن كان إنسان يعرف جنسه لكنه لا يمكن أن يدرك حقيقته فما فقد قال رو تعالى فيه ما فاكهة ونخل ورمان وهذا موجود في الدنيا لكن حقيقة ما في الآخرة لا تتفق ما حقيقة ما في الدنيا أبدا لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون ولو كان ما في الآخرة حقيقته كحقيقة ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخضاه الله عز وجل ومن فوائدها الكريمة أن لا يعتمد الإنسان على نفسه في سلوك في سلوك الطريق الموصول إلى الجنة والمغفرة بل يعتقد أن ذلك بإذن الله فيتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الثبات والتوفيق لطريق طريق الجنة والمغفرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبين للناس آياته ويوضحها حتى يحصل لهم التذكر والاتعاض ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كلما تأمل الإنسان في آيات الله سواء كانت شرعية أم كونية قدرية فإنه يزداد تذكرا واتعاضا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل بقوله بين آيات الناس لعلهم يتذكرون فإن لعل هنا للتعليل وإلى هنا ينتهي هذه تنتهي هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته